ان الذين يغضون اصواتهم عياد رسول الله اولئك اولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى لهم مغفرة واجر عظيم ان الذين ينادونك من وراء الحجرات اكثرهم لا يعقلون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 ولكن الله حبب اليكم الايمان وزينه في قلوبكم وكظم اليكم الكفر والفسوق والعصيان اولئك هم الراشدون فضل من الله ونعمه والله عليم حكيم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 عَسَى أَنْ يَكُونُوا خَيْرًا مِنْهُمْ وَلَا نِسَاءٌ مِنْ نِسَائِهِنَّ عَسَى أَنْ يَكُنَّ خَيْرًا مِنْهُمْ وَلَا تَلْمِزُوا أَنْفُسَكُمْ وَلَا تَنَابَزُوا بِالْأَلْقَابِ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 LAM TUMMINU WALAKIN QULNUSLAMNA WALAMMA YADKHUL ALIMANU FI QULUBIKUM WA IN TATI'ULLAHA WA RASULAHU LA YANTAKUM MIN A'MALIKUM SHAY'A INNALLAHA GAFURURRAHIM انما المؤمنون الذين امنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا ثم لم يفتاب وجاهدوا باموالهم وانفسهم في سبيل الله اولئك هم الصادقون Ala ta'allimuna Allah bi dinikum wallahu ya'lamu ma fi as-samawati wama fi al-ardh wallahu bikulli shay'in alim yamunnuna 'alayka an aslamu qul la tamunnuna 'alayya islamakum